خمسة عشر استمع إلى الساعات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور الساعة الواحدة والنصف الساعة الثانية والنصف الساعة الثالثة والنصف الساعة الرابعة والنصف الساعة الخامسة والنصف الساعة السادسة والنصف، الساعة السابعة والنصف، الساعة الثامنة والنصف الساعة, والنصف، الساعة التاسعة والنصف، الساعة العاشرة والنصف، الساعة الحادية عشرة والنصف، الساعة الثانية عشرة والنصف.